وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقُمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ طير فصوهن إليك ثم جعل على كل جبل منه نجز أن ثم دعوهن يأتينك سعيًا ولم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة نابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله ثم لا يسفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم من عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبع آباء والله غني حليم يا قراتكم بالمن والاذع لا تبطلوا فرقاتكم بالمن والاذع الذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين